جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين يقول السائل العم يقول فضيلة الشيخ أحد أبنائي في الثانوية ويريد أن يعمل في مقهى للإنترنت وهذه المقاهي مفتوحة وفيها من يدخن والذين كذلك يسمعون الأغاني وهو سيصبح محاسبا فهل هذا جائز؟ الغالب في هذه المقاهي أن شرها أكثر وتغشى كثيرا من الشباب لأمور لا خير فيها ولهذا ينبغي على والد هذا الابن أن يمنع ابنه من هذا العمل وأن يدله على عمل آخر ولا يكفي أن يمنع من هذا العمل بل يسعى ويحاول في البحث عن عمل بديل آخر تكون فيه السلامه والبعد عن مثل هذا الأمر نعم يقول ما معنى قول المؤلف فبلغ بحران معدنا في الحجاز بحران عرفنا أنه جبل و. لعل هذا الجبل يعني معروف ب يعني كثرة المعادن فيه لأن بعض الجبال تتميز كثرة المعادن فيها فيحتمل أن هذا هو المراد والله تعالى أعلم يقول ما الحكمة أنه دائما عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يترك من يتولى على المدينة لا بد من هذا يعني لا بد من الاستخلاف حتى هذا هو السؤال لا بد من هذا الاستخلاف حتى يراعى يعني حال أهل المدينة ويكون في المدينة من هو قائم على أمرهم يحكم بينهم ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه ويكون مسؤولا في المدينة فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنها والناس لا بد لهم من أمير لا بد لهم من مسؤول لا لهم من مرجع فكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من المدينة يستخلف أحدا على المدينة ليكون مسؤولا ليكون مسؤولا نعم قول الله تعالى في سورة آل عمران لقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة هل كانت هذه المعركة أو المعركة الأولى بدر الأولى المراد, بهذه المراد بهذه الآية معركة بدر الكبرى ليس المراد الأولى وإنما المراد معركة بدر الكبرى أما معركة بدر الأولى كما سبق أن مر معنا لحق النبي عليه الصلاة والسلام كرز بن جابر لما فر بالإبل أليس كذلك؟ ولم يتمكن منه بالفر فر وليس المراد بهذه الآية تلك وإنما المراد بها معركة بدر الكبرى وعرفنا أيضا فيما سبق أن الوقائع التي جاءت في السيرة تتعلق ببدر ثلاث بدر الأولى في القصه التي مرت معنا ومعركة بدر الكبرى ويقال لها العظمى ويقال لها يوم الفرقان والثالثة بدر الموعد بدر الموعد وهذه ستاتي معنا وهي أن المشركين وعدوا أنهم من قابل ياتون إلى بدر لملاقات النبي ومنازلته في بدر فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان وأقام به صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولم يأتي أحد منهم هذه ستأتي معنا لاحقا عند الإمام بن كثير رحمه الله تعالى نعم يقول ما حكم من يدفل في الماء بمناسبة ذكر بدر الأولى وأن يعني سبب هذه الوقعة أن كرز بن جابر فر و ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكنه أفلت إلى أن وصلوا بدر وأفلت منهم أشرط الى لطيفة عجيبة تتعلق بهذا الرجل من يذكرها أشرط الى لطيفة عجيبة تتعلق بهذا الرجل إذا كان عندك صوت تفضل ما شاء الله جزاك الله خيرا ثابك الله نعم يقول هل ثبت وقوع معركة بدر في رمضان هذا هو المعروف أن معركة بدر كانت في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في السنه الأولى التي فرض فيها الصيام لأن السنة الثانية من الهجرة هي أول سنة يفرض فيها صيام رمضان كما سبق أن مر معنا ذلك ووقعت بدرنا الكبرى كانت في السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة هذا صلى الله إليك يسأل عن طريقة الرقية يقول من يتفل في الماء للرقية للمرضى هل هذه الطريقة مشروعة؟ هذا جاء فيه بعض الآثار عن السلف جاء في بعض الآثار عن السلف أن يقرأ في الماء وينفث فيه أن يقرأ في الماء وينفث فيه وفي هذا المقام اولى ما ينبغي أن يفعل الإنسان في هذا الباب أن يرقي نفسه وان لا يحرص على البحث عن الرقاة، بل يحرص على أن يرقي نفسه وما حك جلدك مثل ظفرك وأذكر من الفوائد العظيمة أن أحد السلف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين عاد رجلا مريضا فقال له المريض أدعو الله لي فقال ادع لنفسك فإن الله يقول امن يجيب المضطر إذا دعا لنفسك فإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا نبهه إلى أن دعوته لنفسه دعوة مضطر دع... أن دعوته لنفسه المريض دعوته لنفسه دعوة مضطر فبدل أن يشغل نفسه بالبحث عن الرغا... الرقاة والسؤال عنهم يحرص على أن يرقي نفسه مع الثقة بالله وصدق الانتجاء إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول آه... إذ مر معنى القتل صبرا هذا يقول كيف قتلهم النبي صبرا الصبر هو الحبس الصبر معناه في اللغة الحبس فإذا حبس الرجل للقتل إذا حبس الرجل للقتل يقال قتل صبرا يعني حبس للقتل نعم. هل شهد أبو لهب غزوة بدر؟ أبو لهب لم يشهد غزوة بدر وكانت من طريقتهم إذا لم يشهد الغزوة يستخلف يستخلف مكانه من ينوب عنه ولكنه مات يعني بعد الغزوة بأيام قلائل مات بعد الغزوة بأيام قلائل ضربته امرأة من المسلمين من منهم في مكة ضربته بعصا في يدها فتسببت هذه الضربة في أن أصيب بمرض مرض يسري في البدن ومكث اياما بهذا المرض وهو مرض أيضا يقال أنه معدي ولهذا لما مرض تركه أولاده في بيته ولم يتجروا على القدوم عليه خشيه أن يصابوا بالمرض الذي هو مصاب به فتركوه في بيته فأتاهم رجل وقال كيف ت... يعني تتركون والدكم وقد جيف في البيت والح عليهم وقال أنا معكم فسحبوه ولم يغسلوه ولم يفعلوا به شيئا وألقوه قريبا من جبل وأهالوا عليه شيئا من الصخور والحجارة واروه بها ورجعوا وهم في أشد الخوف أن يصابوا بالداء الذي أصابه يعني أصابه جاية أو داء يعني مرض وهم الأمراض المعدية فكانوا في خوف شديد من القرب منه نعم يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يصومون أثناء الغزوة في غزوة تبوك وهذه الغزوة كانت في في وقت الصيام والله أعلم أنهم كانوا يعني يباشرون الغزو وهم على الصيام كانوا يباشرون الغزو وهم على الصيام الله تعالى أعلم نعم يقول هل تجوز النية بعمرتين من بلدي لا الأصل أن تنوي بعمرة واحدة عن نفسك إذا كنت لم يسبق لك أن تعتمر عن نفسك، ثم إذا أردت أن تعتمر عن الغير، إذا يسر الله لك سفرة أخرى تجعلها عن غيرك. أما أن تنوي عمرتين نية عن عمرتين في عمرة واحد هذا لا يصح. نعم. يقول التلبية من الميقات إلى مكة هل تقال مرة واحدة؟ أم تقال من الميقات إلى مكة السنة الإكثار السنة الإكثار تكثر من التلبيه ما استطعت وجاء في السنة أن الملبي لا يمر بشجر أو حجر أو إلا شهد له يوم قيامة إلا شهد له يوم قيامة فتكثر من التلبية في طريقك إلى مكة وترفع بها صوتك نعم هل الذكر الجماعي جائز؟ الذكر نعم وهل صحيح أن أجره أكثر من أجل الذكر المنفرد؟ الذكر الجماعي لا دليل عليه لا دليل عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أنكروا ذلك لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولما حصلت بعض البدايات للذكر الجماعي في زمن الصحابة أنكروا ذلك ومن ذلك ما جاء في سنن الدارم بإسناد جيد أن عبد الله بن مسعود دخل على جماعة في مسجد وعليهم رجل قائم يقول هللوا مئة فيهللون مئة مرة جماعة بصوت واحد ثم يقول كبروا مئة فيكبرون بصوت واحد مئة تكبيره فأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وقال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير ما أردنا بهذا العمل إلا الخير والعمل الصالح فقال رضي الله عنه وهل كل من اراد الخير ادركه أي انه لا يدرك الخير إلا من يكون عمله لله خالصا ولسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة نعم. ما حكم تقبيل المصحف لا أعلم في تقبيله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم يشير إلى أنه في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف لكن لم أقف على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام في تقبيل المصحف نعم ما هي الضوابط الشرعية لدراسة السيرة النبوية السيرة النبوية هي أعطر سيرة وأزكى سيرة وجدت على وجه الأرض سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقبال على دراسة السيره فعليه اولا بالنية الصالحة وأن يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والأمر الثاني أن يروض نفسه على أن تكون هذه الدراسة للاعتساء والاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأيضا من الأمور التي ينبغي أن تلحظ أن دراسة السيرة مما يعمق محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المحبة تثمر الاتباع والاهتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم يعتني في دراسته للسيرة بالمختصرات المؤلفة في ذلك ويحرص على أحد هذه المختصرات يضبطه ويطقنه ومما أرشحه في هذا المقام الأرجوزة المئية لابن ابي العز وهي مئة بيت من أجمع وأحسن ما يكون في المختصرات وأبياتها سلسة وواضحة وجميلة وأوعب فيها جل أحداث السيرة مرتبة ترتيبا مشارا فيها أيضا إلى التواريخ وايضا من باب التذكير للإخوة أن درس الغد الخميس هو في الأرجوزة المئية وأبشركم أن عددا لا بأس به من الإخوة صغارا وكبارا يسر الله سبحانه وتعالى لهم حفظا الارجوزه وعدد أيضا كبير من الاخوه في الطريق يسر الله لنا جميعا الخير ووفقنا لما يحبه ورضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما والتوفيق لما تحبه وترضاه صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين